افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا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 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول؟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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب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 وتقولها المزيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل هلم تلأت وتقول وتقولها المزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن بالغيب, خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم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 وما أن عليهم بجبار، فذكر بالقرآن،, فذكر بالقرآن من يخاف وعيد